Why even? 11. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أيديهم إذا هم يقلقون <تصفيق> أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه كريم ذلك خير للذين يؤمنون وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل ميتكم صُبَحَ نَجْوَ وَتَعَالَى لَنْ نُشْرِكُونَ وَهَرَ الفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ